من عشر سنوات واحد يتعاطى حشيش مخدرات انا ما اقدر اتركه واحد يسرق فلوس من الناس قال انا خلاص عشرين سنة اسرق ما اعرف وظف في اي مكان مالي الا اسرق من الناس كذلك أنتي لما تقيمين علاقة محرمة الله سبحانه وتعالى يقول مفصنات غير مسافحات ولا متخدات اخدان الخدن هو العشيق او العشيقه والعشيقة. لا يا بنتي لا يجوز ان تستمتعي منك بصوتك ولا يكون بيكم رسالة اللي تسوينها بنتي اول شيء تغيرين رقم جوالك مباشرة تخلصين المكالمه تطلعين شريحه وتكسرينها وتسئلين الله تعالى المغفرة وتحمدي ربك عز وجل من الله ما ابتلاك بما ما هو اعظم يا شيخ انا ذا حين مثلا مسحت الرقم من جوالي اقول انا في دي حاجة تردني انا ما. لتحاول معك لك انا معك بنتي انا, أنا اقصد لما, لما تغيرين رقمك على اقل سيصبح الضغط من جهة واحدة من الشيطان عليك اتصلي به لكن لن تأتي من عنده رسائل فيضغط عليك الشيطان من جهته ايضا ان تتصلي به يصبح يرسل رسائل ايه قيد التسليم والله ما تم التسليم والله البنت غيرت رقمها تابت الى الله وبالتالي يا بنتي انت الان ترى اذا كونت معه علاقة سوف تشجعينه لان يكون علاقات مع بنات كثير وتصبحين فتحتي عليه باب من الشر لا والله يا بنتي الا خلك عفيفة بكرا إن, ان شاء الله يخطبك ابن الحلال ويتزوجك ويرزقك الله تعالى درية الصالحة لكن انت في تغريد من هذا الطريق طريق مظلم وفاسد هو يطلع دحين باتفزات أكثر أنا أراقب. لا تبعينا يا بنتي لا تبعينا أنت إذا شاب فتنت به وتعلق قلبك به خلاص لا تبعينا انساه اعتبريه مات لا تبعينا والرائحة تتف... صوره في جرائد غضي بصرك عنها لا تدخرين إلى المواقع التي تجدين صوره فيها لا تحفظي في جوالك أي أشعار له لا والله تكفيني تغريد يا بنتي. فإذا شيء خبرك تدعيني وجذاك الله. أنا بدعيلك لكن أعيني على نفسك يا تغريد لما قال ربيعه بنكعب يا رسول الله. أسألك مرافقتك في الجنة قال لها عني على نفسك بكثرة السجود أنت عينين على نفسك يا بنتي أرجوك غيري رقمك الله يحفظك وإن شاء الله أني لك بإذن الله إن شاء الله جزيك الله خير الله يحفظك يبارك فيك